لا عاد تهديني ولاني بمهديك خلاص مع عقب المفارق هدايا أرخصت عقب الود في حب مغليك واش عاد ينفع لو تسوق العطايا دم المحبه خنتها وي شبي فيك الله ولا حب دخل و بان ويا العشق غصناها ما تمادي يم ديك اسقيتي ورد الحب شك خطايا يوم المشاعر صافي ابينا ياديك لديت وجهك والمحاني ضمايا ما كنت تدري كيف انا كنت ادريك اخفي عن عيونك عن ايوب الايا ما ودي اجرح لك شعورك وعنيك اخاف من همك تضيق الحنايا لجيتني مجروح من هو يداويك لجلك سوق العمر واللي ورايا لكن وش اللي صار ربي جازيك أقبل غلا شمت فيني يا الحين ما غير يا سبحانني ويا من أهل الحب راحوا وضحايا اليوم اقبل الزطاحات من بانيك رد الهدايا ما نبي لك هدايا